والشيطان في Allah وَنُومُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ وَإِنَّ مَثَلَ هَٰذِهِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ أَخَذَتْ يَدُ الْمُسَاعَةِ بَثَّتْ أَوْ يَا خَيْرُهُمْ نَادُوا يَوْمًا